تكلمنا في اللقاء الأخير عن مسألة ال ال ال الكفّة بالطغوت. وقلنا اتكلمنا إنه هو لفظ شرعي. مش لفظ إحنا مش مش لفظ عشان برضو ما حن بشي حمشجبينه عندنا. لفظ شرعي موجود في الشريعة. قلنا الآيات والأحاديث اللي فيها ذكر الطغوت. وأنك لابد أن تعلم لابد أن تعلم أنك لن يتحقق لك التوحيد أبداً. طالما أنك لم تتبرأ من الطب تتبرأ من كل معبود سوى الله عز وجل تتبرأ من كل مطاع على غير بصيره ولا أمر من الله عز وجل ولذلك أنا أعيد عليك كلام ابن القيم رحمه الله لما ذكر في الطاغوت قال إيه؟ أل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله او يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيره من الله او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعه لله وزي ما هيجي بقى بعد كده حقولك إن ان كل بعد كده بقى الـ الـ الاشياء اللي احنا هناخد هنذكر فيها فيها سيطره وطاعه وكده تكون من الدين خليني اقول لك قبل ده ال ال وجل قبل ما اقول لك ما هو الطاغوت بقى على ضوء التعريف ده هنقول ان ان, إن, إن الطاغوت كل قوم غير القيم من يتحكمون اليه غير الله ورسوله او يعبدونه من دون الله او يتبعونه ولا غير بصيرة من الله او يطعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله اذا فالطاغوت الطاغوت هو ثلاثة طاغوت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة ومتابعة صح مش هو ده كده اللي هنا هو؟ ده بقى يا جماعة اسمه ايه? اسمه يا اخوانا الدين. لان دي معاني الدين. كما سأذكره لك ان شاء الله عز وجل. لكن عايز أقول لك حاجة قبل ما اذكره أقول لك معنى الدين. أقول لك ان الله نهاك ان تترك الدين تحت اي بنت. اوعى تروح تتحكم بحكمتين في القرآن والسنة. اوعى أو ما دل عليه القرآن والسنة عشان بقى ما حدش يقول لي قوانين المرور والكلام اللي زي ما بيتقال لا ده دل عليه على الكتاب لكن انا عايز اقول اوعى يكون تحت غير الكتاب والسنه اوعى يكون شعار البلاد هو ليس الكتاب والسنة مفيش الكلام ده اوعى هذا ذكره الله عز وجل في غير ما اوضع من كتابه تحذيرا لنبيه صلى الله عليه وسلم تحذيرا للامر في شكل خطابه للأمة وخطاب للناس بعادي وخطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم اللي هو بيخاطب بيه الامه في هذا في في هذا الهيئه يعني انك ابدا اوعى تتحكم بحد ثاني يعني ما عندناش مجال يا إخوة ان تقول لي والله ممكن اتفقه او اطلع اتحاكم بحاجه ثانيه مفيش كده شوف مثلا قول الله عز وجل في سوره المائده قال الله عز وجل إن انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أستموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بأيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وبعدها اللي بعدها قال فأولئك هم الظالمون واللي بعدها قال فأولئك هم الفاسقون وبعديها على طول قال لك وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما دينا يدي من الكتاب مهينا وعيه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم والآية اللي بعديها قال فاحكم بينهم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك سلمها لك معايا بقى ومن لم يحكم بأنزل الله فالكم الكافرون الظالمون الفاشخون قال الألوسي رحمه الله في روح المعاني ولعل وصفهم بالأوصاف استهلاسة باعتبارات مختلفة فلإنكارهم ذلك وصفوا بالكافرين ولوضعهم الحكم في غير موضعه وصفوا بالظالمين ولخروجهم عن الحق وصفوا بالفاتحين فاتبالك من الكلام ذا يبقى هو في النهاية عامل الخطأ هو خطأ واحد أن حكم بغير ما أنزل الله عز وجل لكن ربنا قال ألكم الكافرون بأعتبار إيه أنكرون زي الكلام النهاردة القاسم الفاسد المجرم عن الدولة العلمانية الدولة المدنية ولكن مفيش حاجة اسمها دولة مدنية ليها دين مفيش حاجة اسمها كده دي دولة قانون بس انت شايف الموجة اللي اللي بتتقال وال والراجل اللي طالع قالك اه حدث يقول لي قال تعالى قال تعالى تعالى بقاله الف وربعمائمين سنة ما قالش حاجة خالص ده ايه ده بقى اسمه ايه ده تسبل لله عز وجل واستهداء بيه مجرمون خلي بالك ما يرتدش عليك الأمر أن ينعم الله عز وجل عليك بحرية وبانقشاع للظلم والفجور فوق أنت تقع في حاجة تاني حين تخالف الله عز وجل تذكروا يا إخوة قولنا كتير أيام نفسير صوت القطر كان بفضل الله عز وجل كانت باينة يدعي الثورة في أحداث يناير لما كان لنا في صورة القطر الله عز وجل قال ونريد أن نمنع الذين استضعيفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض قلنا أن هنا قال الطاهر بن عشور في تفسيره أن الوراثة غير التمكين فقال أن النسان إذا ورث الملك ثم عمل فيه بطاعة الله عز وجل مكانه الله أما الوراثة مرحلة طرابية يعني ممكن يتجع منك تأليك انما طالما اجتمهت كلمة الوراثة مع كلمة الوكسة. انما حيث ان هو اه اه يزدو الوراثة مع الملك متنين? يبقى ايه? يبقى تعرف ان الوراثة مرحلة مضطاردة تحسن فيها مع الله عز وجل يوم يمكن لك الله عز وجل. يمكن لك بيوم المنزلين و... و... و... و... ونوريا فالعنى ومنزلناه منهم ما كان يحكمون. يبقى الوراسة حاجة والتمكين حاجة فخلي بالك لو عينهم الله عز وجل علينا بنعمة لما تقاطع مع الذين يريدون رد حكم الله عز وجل وصبت تقاطع معه وتقول له الله اسمع ليش في الحالة تحتاج إلى التضامن اللي مع بعض بقى التضامن ده نطلع بايه بقى حانا مع بعض نطلع ايه نطلع واحد نطلع حكم مع الله لا لا لا يبقى لا مرحبا بهذا التضامن خلينا الوحدين بقى خلي بالك وروع حد والبرض الكلام اللي طالع مع الاسف اللي طالع من وسطين النهاردة اللي تقال ايه اياك من نحن وهم ها عارفين طبعا خلي بالك من الكلام ده يبقى بيردوا مطلقا فانفوا لكم الكافرون ولوضعهم الحكم في غير موضعه وصفوا بالظالمين لانه هو اي ظلم اكثر من ان يحكم عباد الله غير الله اي ظلم على ظلم المين ظلم نفسك، لان لا يعرفني ويعلم عني ويعلم ما يصلحني الا الذي خلقني عز وجل الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير فمن ظلمك لنفسك انك تحكم في نفسك حد جير ربنا عز وجل ولخروجهم عن الحق يوصفوا بالفاسخين يعني اوعى اذا كنت تحت اي ظرف من دول تتبع هؤلاء وطبعا أو أن تكون أحد هؤلاء خلي بالك بقى قال الله عز وجل وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواؤهم واحذرهم أن يفتنوك خلي بالك أولا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه واحذرهم أن يفتنوك وذكر الهوى كل حكم غير حكم الله فهو هوى مفيش حاجة أبدا مفيش كتاب من عند الله قال أنك تحكم غير الله خلي بالك يبقى هو هوى ولذلك قال الشيخ الأسلام لتامير رحمه الله فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه الأمة لا يتبع أحد ما فيش ممكن مش هتوافق معاك ما فيش أرض مشتركة بيني وبينك وزي ما حياتي بعد كده عن صفة الكفر بالتقود هتلاقي ايه؟ كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحدا مفيش أرض مشتركة بينه وبينك أبدا لأن الله لما ذكر الاتصال قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا كلام الكتير الأم عايزينها تبقى حاجة واحدة حاجة واحدة لأنه بتكلموا الجنل حاجة واحدة يعني ايه؟ يعني, يعني نجمع الله عز وجل نحط جنبه بقى الهبل وإساف ونائلة ولا ا عزيزي. وقال الله عز وجل ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تترى أهواءهم أي آراءهم لك الأبد كثير رحمه الله أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله ولهذا قال تعالى ولا تترى أهواءهم عما جاءك من الحق أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهل الأشقياء شايف ابن كثير رحمه الله ليه? ايه وعا تروح معاهم ليه? لان اللي حيقول الكلام ده. معلش والله احنا بس هلنغطينا شوية ونحكم باش شوية بردين في اللقاء. هؤلاء جهلتن اشقياه. وقال الله عز وجل واحذروا ما اي يفتنوك عن بعض ما عنز الله اليك. قال ابن كثير أيضا رحمه الله أي واحضر أعدائك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهون فيما ينهونه إليك من أمور فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خوانا هيروح يقول لي حاجة يدلسها علي في الحق وينه إلي أمر تجد فيه قال ما تجدبش على أثر كلامهم ما تحكمش على أسر كلامهم ما ينفعوش يبقوا شهود شوفوا يا إخوة الله يقول ما ينفعوش يبقوا شهود ما ينفعوش يبقوا خبر بس انت ما بيش تاخد منه خبره ده انت له لو سمحت انت بتحكم بيأس أقل بي وأترك كتاب الله عز وجل في فاجعة كبيرة نسأل الله السلام والعافية هذه فاجعة كبيرة وفتنة كبيرة وقال الله عز وجل شأنه أيضا وزروا ظاهر الاسم وباطنة إن الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين يحون إلى اوليائهم ليجازلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون عارفين يا إخوة دي كانت إيه؟ كما ترجع كده تقرأ وفي كتب التفسير وكده تبعين جاء جماعتهم من الكفار فيه لها اليهود ونها الكفار المهم يعني جماعة من غير المسلمين وخلاص جماعة من الكفار أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له إيه فقالوا له وقيل أنه قالوا ذلك للصحابة يعني قالوا له أرأيت لو أن شاتن تردت من فوق جبل أكلتم تأكلوها؟ قال لا إنها متردية وقعت من فوق الجبل وماتت ما ربنا نهانا عنها المتضبية والنطيحة والموكوزة وكده فقال طب أرأيت لو أنك زبحتها بنفسك قال تكون بزكاء أو نكونها طبعا أو محطل له الشعب خلي بالك قال قالوا إيه قال له فتأكلون ما زبحتموه بأيديكم وتتركون ما زبحوا الله بشراشين الزهب ما لما رأيت بكل جبل وقت, وقت بقدر الله شوفوا يا إخوة خلي بالكوا من من الآراء اللي قاعدة تطلع النهار الآراء اللي هي إيه اراء الرجال اوعى قال ابو العالية رحمه الله نبذوا كتاب الله خلف ظهورين واتبعوا اراء الرجال اوعى محدش يكلمني الا بالدليل انما هتقولي والله انا شايف حوالك ده انت شايف عندنا نفسك مش عندنا كلام ده لا يلزمني انا اعبد الله مش بشوفتك. انا اعبد الله بالدليل او فحوى الدليل يعني عالم يستمد عالم يقيس لكن كده هي مجرد الرؤية بس انا فيش الكلام ده لابد ان يكون ولذلك قلنا يا اخوانا ان كان الكلام قديما ببحث علمي واصخ اما الان فبقى الكلام بكلمة ورد ناطاها زي ما اه ايه الموضوع يا جماعة ايه اللي, اللي دخنا في المسائل دي مع المضطرين وخلاص مدهينة بني زي ما قلنا على كده حد اذا انتم مش قلتنا زي ما لأ لأ لأ وفي كده ممكن يبقى ده البحث العلم يدخلني في عمر زي زي ده فربنا سبحانه وتعالى زي ما انت واخد من الآية خلي بالك من الآية ربنا ما رضوهمش على الكلام ده الكلام ده وانما قال لهم ايه قال اوعى تمشي وراه لو مشيت وراه فحتى واحده بس حكم واحد بس بدلته حكم واحد بس واحنا ان شاء الله لنا حلقه درس عن التبديل لان فرق هقول لك ايه الفرق بين ان يحكم بما انزل بغير ما انزل الله وهو يحكم بالشريعه بس يحرفه بعض الهوى وبين ان يبدل الشرع بدل حكم الميته عايزين يبدلوا حكم الميته يعني يقول ايه اه والله طب خلاص دي ذبحت بقدر الله والتانية دي ذبحت بايه ذبحت بايدي والله يبقى المساله كلها واحده واين الربا مثل الربا ده ماله كده وخلاص يبقى القياس اهي خلاص يلا ناكل الكل بقى يبقى بدلت حكم الله جعلت المذكى زي الميته وبقيت تكونهم عادي والله انا هاكل الميته واين اصعطمو انكم نمشركين تصور واين حدثة واحدة بس ولذلك فإن من حكم شرع الله عز وجل في تسعة وتسعة, وتسعة وتسعين بالمئة تسعة وتسعين في المية يحكم فيه بالشرع وواحد في المية بس بدل فيه حكم الله فصار هذا حكم بغير ما أنزه لأن حياتك إن شاء الله فيما بعد لكن أنا بس عايز أقول لك الآن إن الناهيتك اوعى تسمع كلامه اوعى قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قال شيخ الستامنة تيمية رحمه الله في الفتاوى قال مجاهد ابن جبر سادة مجاهد رحمه الله قال في قول تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قالهم أهل البدع والشبهات فهم في أمور مبتدعة في الشرع مشتابهة في العقل ليه لست منهم في شيء لأن هم عندهم بدعة عشان كده تفرقوا بص يا إخوة أهل السنة اسمهم إيه يقول لك هذا نذهب أهل السنة والجماعة ترى العقيدة الوسطية مثلا يقول لك الجماعة لأنهم مجتمعون أهل وعلامة أهل السنة الاجتماع وعلامة أهل البدعة الافتراق. فتلاقي مثلا المعتزل يطلع مثلا عندك عمر بن عبيد وواصل بن عفا يقول لك آه والله إذا فيه منزلة بين المزلتين يعتزل يقول الحسن البسط يعتزل أنا واصل موتان يقول اعتزل انا واصل خلاص بقول معتزله وبعدين بقى اعمل ايه بقى يقوم تلقيه هو من نفسه بدأ يحط اصول لنفسه خلاص اعتزل الاله سنه اهو لانه خالف في الاصل انا اعتزل الاله اهو وبعدين وبعدين يبدا يحط اصول عنده الاصول الخمسه طب هم خمسه منين جبت من الكلام ده خلاص ما عنديش المهم دول الاصول اللي عندنا ويحتبروا الناس يومه وبتاع وبعدين تلاقيهم بدأوا ينشطروا في انفس الى اقوال وقرط الى معتزله قدريه معتزله جبريه معتزله يحصل منهم من شطار وفر لا يمكن يدعل الخوارج. خلاص الخوارج خلاص خرجوا على علي رضي الله عنه قبل كده وبعدين خلاص اصلوا الكلام ده ان المعصيه هي اللي بيفعلها الكبيرة كفره وحط اصول ابو خربين بوصوله عن اهل السنه او ان شطروا في انفسهم فاجا بقى تلاقي الخوارج الخانقة الخوارج البيهاسيه الخوارج ايه يا جماعه كل دي فرق ينفصلوا عن نفسهم اما اهل السنه دي فهم اهل السنة. من قديم إلى اليوم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد استدوا. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قد توعف يبقى خلي بالك من إيه إن الذين فرقوا ديناهما كانوا شيئا لسه منهم في شيء ما فيش حاجة اسمها عيب قوي قوي عيب قوي لما نطلع بعد السن ده فإذا اختلطت بأهل الحراف فإن تقول لي إياك من نحن وهم لا لا لا لا هذا ضلال مبين بل نحن وهم إذا تكلمنا في أمر الله عز وجل إذا تكلمنا في أمر الله كما أمر الله حتى تطول على الدين إذا أنت شيء وأنا شيء آخر قال لست منك في شيء وأبرأ منك طيب قال الله عز وجل قل ارايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله اذن لكم فما على الله تذكرون كلمه الايه دي استفيد ايه انك لا تحل شيئا ولا تحرم شيء ولا تجعل عليها اثار العقوبه ولا المسوبه الا بامر من الله عز وجل واذا كده ايه قل هو انزال الله وقل لكم من منه حرام قل آه الله لكم اذن لكم اذا لابد ان ياذن الله لك طب ما اذنش لك بقى وانت عملت من دلوقتي تبقى مفترى ولذلك يقول ابن تيمان رحمه الله أن الافتراء شيء زائد أو ده كان كلام الشاطيبي أو فيما يحضرني يعني حد من أهل العلم قال من الافتراء شيء زائد على قضية أنه هو يفعل المعصية ليه لأنه هو افترى في النص خد النص حرف النص صادر على النص الأمر من الله عز وجل فإن لابد أن يأذن الله إن لم يأذن الله فأنت مفتاري. يبقى اللي عمل كده ده مفتاري. نقول له انت مفتاري. افتريك. على الله عز وجل الكذب. طب شوف كمان. ده كله نهي يا جماعة. أنا عازك ما تضطرش مني. ده كله نهي ما قولك نهي اوعى تقرب ناحية انك تغير حاجة من الاحكام. ولا تحكم في فيجر الكتاب والسنة. اوعى تسمع كلام حد تاني. كلام كلام كلام يأتيك بقى في قوانين وصياغه والصفرانسة وعملت أزمة وعملت ما فيش الكلام ده عملوا ثورة وحريات وكده لا طبعا إنما الحرية التامة إنما هي في الشرع الحمد لله عز وجل قال الله عز وجل ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون سورة يوسف عليه السلام جستيس. لما كان بيتكلم اصحابه في السجدي شوف قال ايه بقى ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء واتبعوا ملة ابيراهيم واسحاق ما كان لنا ان نشرك من شيء الا ذلك من فضل الله علينا قال ابن كثير رحمه الله هذا التوحيد هو ده اللي قاله عشان فاكرين لما قلنا ايه التوحيد ان يميل عن الى فمال عن الشرك ما كان لنا ان نشرك دبايل عن الشركه وإنما الإقبال على الله عز وجل الوحيد. فقال هذا التوحيد وهو الاقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقوله من فضل الله علينا أي أوحاه إلينا وأمرنا به وعلى الناس إذ جعلنا دعاه لهم إلى ذلك ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم لكن لما تكلمنا على صورة النحل ان سورة النحل سر... اسمها سورة النعم اول نعمة اتذكر سورة النحل ايه تنزل هي... الملائكة بالروح من امر يعلم ما يشاء اول نعمة هي نعمة الدست قال الحسن البصري رحمه الله من لم يرى لله عليه نعمة الا في مطعمه وشرابه فقد حضر عذابه ده كده مش فاهم بقى عن ربنا حاجة يبقى الاصل يا اخوه شوفوا بقى الدنيا اتقلبت ازاي الاصل الاصل هو الاصل هو اننا ندعو الناس الى التوحيد وهذا فضل الله علينا اللي هو دعوة الناس إلى التوحيد وفضل الله على الناس أن يقيد لهم من يدعوهم إلى التوحيد يوم يبقى الذي كان يدعو إلى التوحيد يوم يدعو إلى الشرك نسأل الله العظيم من أنه فيه دعوة إلى الديمقراطية دقري كده فعندما كانت تنكر بالأمس وكده بقى فيه دعوة ده ونتكلم في أن ممكن أول أجل حكم ربنا كذا سنة و... نسأل الله السلام والعظيم وقال الله عز وجل إن الحكم إلا لله يوسف أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القير ولكن أكثر الناس لا يعلم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحكام الحكم لله وحكم, لله وحكم ورسله يبلغون عنه فحكمهم حكم وأمرهم أمره وطاعتهم طاعته فما حكم به الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين واجب على جميع الخلائق اتباعه وطاعته فإن ذلك هو حكم الله على خلقه يبقى اللي لي النبي صلى الله عليه وسلم هو ده حكم ربنا يبقى اللي موجود عندنا في الشريعة الإسلامية ده هو حكم الله الذي حكم الله به يبقى إن الحكم إلا لله أي لله لوحد وبعدين امر ألا تعبدوا الله واحنا خدنا الآية دي لو تفتكروا لما تكلمنا عن مفهوم العباده العباده هي اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه وقلنا ان كلام اهل كلام اهل العلم في مساله العباده ان اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه وكل تصرف تحت قانون الشرع كلام الشاطبي وكلام النسيفيه وكلام الخيم وغيره قلنا ان الحكم برضه هو عباده عشان ما تتصورش ان العباده هي عباره عن الركوع والسجود فقط طيب كمان عندك قال الله عز وجل فكبكبوا فيها هم والغوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق الحميد فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم الله من كل الذي مبين ليه بقى هما عادوا هما خلاص الله مبين ايه اللي حصل لك شفت ايه قال برب عرفنا ان كانت دي المصيبه السوداء اللي وقعتنا في النار في النار وخلدتنا في النار اللي هي اننا نسويكم برب العالمين رب الله عليك بقى لما نقول لما نقول ان احنا لما نعرض امر الله عز وجل على المجلس وافق باغلبيه والا فلا وبعدين في حد يقول لك يا جماعه تسابق يا جماعة عشان يبقى اغلبيه لان احنا بقى لما نبقى اغلبيه هنحكم شعب الاخط هتكون زي بقى هتتوه بقانون اغلبيه برضه يا جماعة يا اخوه لابد ان تفهموا هذا البيان لا يحكم لا لا يحكم بامر الله الا بقوه الله وانزل الصديق حسن خان واحنا الله في سبيل الغزوة هل ايه في؟ هل ان الديار اذا حكمت بقوة الطغوط ولا تحكم بشرع الله فليست هي ديار الاسلام ما تحكم بشرع هي لكن فاطمه بقوة الطغوط عارفين الصوره دي كانت انت لما نحكي لكم ان شاء الله بعد كده قضيه الغزو الفكري في حكم هتلاقي كانت شوره نابليون لما جمع المشايخ وقال لهم انا هعمل لكم الديوان مش هسخوهم هذا الله هعمل لكم الديوان بس وفي شويه وقت وتطلع على بقى ايه لما قشر عليه لي بقى لانه اذا ما شاء ان يصرفها صرفه لو مش بشع... عايز يقول لك الصبح خلاص فيش ديوان ولا فيش حكم ولا حاجه يلا كل واحد يروح على كل واحد يروح يلعب جنب البيت يبقى ايه يبقى خلاص لكن لما يكون حكم الله عز وجل ما نقدرش نقول كده اللي قال كده هنقول له انت كمان متبقاش حاكم خالص ما بلاش علينا اي حاجه ولا سامع على طاعه ولا حاجة خالص لو النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تروا كفرا ضواحا عندكم في من الله برهان وهذا كفهم بواح عندنا في هو براهيم الحمد لله عز وجل إبقالتهم إيه إذ نسويكم برب العالمين يعني كانوا مؤمنين بالله ولا أصارك الجرعة ده بيصلوا. كانوا مؤمنين بالله لكن كانوا مؤمنين بإن حد مع الله فكان هذا الهمان لا ينفعهم ده ما اسموش الهمان الشرعي لا لا ينفعهم خاتبالك من ده طيب قلت لك كمان شوف قول الله عز وجل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 وهددهم على الخلاف فيها فكان تهديدهم تهديدا لنا قال مصرحا بمقتضاه سوق الكلام وغيره من تهديدنا منبها على عدو شريعتنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فالتبع شوف قال ربنا بقول ايه ثم جعلناك على شريعة من الشريعة. الشريعة ايه شيء عالي اوي تعلو لما تبقى معايا ولذلك تزالوا صائفة ومماتي ايه على الحق ظاهرين عليين وبينين يعني هم صائفة الغيرة خالص واللي بيخلفهم اكتر من اللي بيوفيقهم وكده لكن تقول ظاهرين جد ظاهرين ليه لأنهم ظاهرين بظهور الدين بآياتنا انتما ومن سبعكم الغالبون قال ابن كثير رحمه الله بآياتنا انتما من سبعكم الغالبون قال بالدعوة الان الدعوة الى التحييب انتكون انت الغالب و ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون شوف التوكيد يا اخوه شعرك عشان تتبع خلاص تعرف ان انت تتابعها هي وخلاص ما تروحش لحد ثاني لا لك ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون وخلي بالك ان كل حاجة غير الشرع تسمى في القرآن هوى كل حاجة ما فيهاش كتاب من عند الله يبقى اسمه هواليه لانه من دماغه ولذلك يعمل لك النهارده قانون ويجي يلغيه بكره يعمل بقى يجيب لك قانون ودي وهكذا وهكذا يصبر طيب كمان لسه لسه عندنا قال الله عز وجل اتلا تدبرون القران اما على قلوب اقفلها ان الذين ارتدوا على اجدارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان ثول لهم وامل لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم اسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأجدارهم ذلك بأنهم متابعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لا أريناك فلعرفتهم ولا ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمال. شوف الخول الله عز وجل. ذلك بأنهم الشيطان ارتدوا على أجمالهم خرجوا من الملة. ورجعوا الى وراء. وخرجوا من قلعوا ربقة الاسلام. وصلوا من جملة الكفار. قالوا ايه اللي حصل يا جماعة? ايه اللي حصلوا يا جماعة دول? قال الشيطان سول لهم وامل لهم. ايوة يا رب سول لهم. دلي تسول كتير والله خرب بيته. دلي تسول كتير اوي. ايه تسويله عمل ايه بالضبط قال ذلك بأنهم قالوا للذين اكارهوا نزل الله سنطيعكم ها في بعض الأبضل. عشان المغفلون اللي يقولك لا لا لا لا احنا عندنا بص بقى بقى ال طالما يذكر اسم الدين يبقى خلاص كده عندنا زي الفل لا ده ده من شر ده نصر ما يأتي لك ان شاء الله قد ده من شر الشر انه يخلط ما بين امر الله يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض لكن قالوا لهم إيه؟ هنأتبعكم بس لا والله بشكل اللي اتبعوا بصراحة هنأخذ منكم حته بس كده أبدل بها حته برضو سيارة من الشريعة ولا حاجة أم إيه؟ أم ارتدوا على أداء تصور يقول الشيخ السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على اعقابهم من الضلال والكفر أن ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان وتزيين لهم وإن لاء منه لهم لا يكون عندهم برهان ولا عندهم شيء وإنما كان تسويل من الشيطان آخر آية بقى نختم بيها الآية اللي انت بتقراها البراء من الكفار اللي من قرأها في ليلته فمات أصبح لهم من الله عز وجل إيه برهان من الله عز وجل أنه هو عنده براء أبرأ بها من الكفار وهي سورة الكافرون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 على أن الكفر كله ملة واحدة لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان لا والله عندنا القانون البلجيكي هو أوسع شوية من القانون الفرنسي في الحكة ما ولا بلجيكي ولا فرنسي ولا السرالي كله ملة واحدة كله سقط واحد والموحدون يعلمون ذلك يا إخوة. اللي يعلم الكلام ده ما فيش حد عنده خيار مع الله عز وجل في ذلك ولذلك يقول كل امام الشنقيطي رحمه الله في ضوء البيان شوف قال ايه لكم دينكم والقديم قال في هذه الصورة منهج الاصلاحيه وهو عدم قبول ولا صلاحيه فانصف الحلول بس شوية كامسان اربع كامل كنين كده. وبعدين بقى نفكر ناخد اربع سنين كمان بعديهم لما انت. وبعدين بقى كمان اربع سنين نسوي فيها يا حمدها كويس. وبعدين بقى نحكم بانظر لا ان شاء. ولا اربع سوان ولا اربع سنتو تانية. ولا لو فكرت ما عقد في ذلك اه انعقدت في ذلك ايما. والله. بمجرد التفكير. لان مجرد التفكير هو ان التفكير في ان تجعل لا يند. كلمة احنا. وزي قال في اجل الصورة منها دي اصلاحي. حاجين هذه ما نقل صحوا، أنه هو عدم قبول ولا صلاحية أم الحلول، لأنه إذا قالوا في السلم كافة ما ينفعش إيمان الإسلام إلا شوية، ما ينفعش كذا، لأن الشوية اللي تا هتاخذه من الإسلام دول هتبقى المطرب مكوف، لأنه هتغضب الإسلام، لأن ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسط لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين. فجاء الرد حاسما وجاجرا وبشدة لأن فيه أي فيما عرضوه مساواتا للباطل بالحق وفيه تعليق المشكلة وفيه وفيه تقرير الباطل إن هو وافقهم ولو لحظة ولو لحظة الجماعة اللي بقوله في موعدة أربعة سنة توب إلى الله توب إلى الله اللي بتقوله ولو لحظة بمجرد العقاد بس اللي على ذلك والله الله بالله اه والله احنا ممكن طب نعمل ايه دلوقتي ما نعمل ايه يعني انت نعمل ايه دلوقتي نعمل ايه تحرج دينك اذا حياتي ان شاء الله بعد كده نقول نعمل ايه انا كان عايز اقول لك انا احرج يا جماعه والله تعالى انا لا احكم احدا غير الله تحتاج ظر من الظروف مفيش الكلام ده لا احكم احدا غير الله عزوك. هذا نصر هذا نصر عظيم عارفين اصحاب الاخدود اصحاب الاخدود كانوا كانوا في نصر كبير جدا لدرجة ان ربنا نفسه ربنا نفسه في احد قولاي المفسرين نعاهم في قول الله عز وجل قلت له اصحاب الاخدود احد قولاي المفسرين وقال ايه ان هذا نعي من الله لهم تصار الله بينعاهم عز وجل ايه العظم اللي كانوا فيها دي كدماتوا كلهم ده كان ايه بقى قال لك لا ما ستمسك بالنينه فلما تمسك بدينه الى امات انه هذا هو النصر المؤسدر فاستمسك باللذي يوحي اليك فاستمسك الكلمة اذا زادها ببناء زادها معناها فاستمسك بالذي وحي اليك فهذا هو الاستمساك ايها الاخوة وهذه هي الايات التي نهتك عن ان تأخذ دينا اخر اي حاجة تانية اسمها دين هو اي حاجة تانية بقى باخدها ويبقى فيها سمع وطاعة وفيها عقابه كده ده دي اسمه دين أيوة اسمه دين وده معاني الدين وهذا ما أبينه لك إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم نسأل الله عز وجل أن يزعان واياكم ممن إذا دعي بذر وإذا نوي انتهى وعقل ما في هذا لنفسي وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله